أسأل الله أن يشرح لقبول النصيحة صدوركم وأن يصلح بعنايته أموركم وأن يستعمل فيما يرضيه أمركم وأموركم أيها المؤمنون إن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وجعله آخر الأنبياء والمرسلين فختم به النبوة والرسالة وختم بالكتاب الذي أنزل معه جميع الكتب السالفة وبالإسلام الذي جاء به جميع الشرائع السابقة وأنزل ربه عليه في آخر ما أنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه البلاغ المبين كما أمره ربه جل وعلا بذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فقام به ظهر دين الحق الذي بعثه الله به ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون واستقام الدين فلم يبق عليه غبار وذهبت غياهب الشرك وظلمة البدع وجاء الحق وظهر أمر الله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقد تبين الشرك من التوحيد والرشد من الغي والسنة من البدعة كما ظهر سبيل النجاة من سبيل الهلاك وفريق الجنة من فريق السعير ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها فلم يطرق شاذة ولا فاذة إلا أوضح لها السبيل وأنار لهم فيها الطريق فقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك وقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحلق بجناحيه في السماء الا وترك لنا فيه علم وها هو القران المجيد وكلام رب العالمين بين الله تعالى فيه بين الله تعالى فيه اصول الدين وفروعه وبين فيه جميع ما يقربهم إليه جل في علاه وقال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون أيها الناس إن من القواعد العظيمة التي نص عليها القرآن والسنة والإجماع an la nata'abbada lillahi shalla wa ala illa bima shar'ahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa an la nataqarraba ilayhi shalla illa bima wujida fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inna min alqawa'id al'azima التي نص عليها القرآن والسنة والإجماع ألا نتعبد لله جل في علاه إلا بما شرعه الله ورسوله وأن لا نتقرب إليه بأمر إلا بما جاء في الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك خلاف بين أئمة الدين في هذه القاعدة العظيمة وذلك هو معنى قولهم العبادات توقيفية أي أن الإنسان يتوقف عن كل أمر يتعبد به لله جل وعلا إذا لم يكن فيه دليل من القرآن والسنة وذلك اعتقاد منا جازم بأن هذا الدين قد كمله مالك يوم الدين فلا يحتاج إلى تخريف مخرف ولا إلى تحريف محرف ولذلك صلى الله عليه وسلم قد اشتد نكيره وعظم تحذيره من البدع والمحدثات فقال صلى الله عليه وسلم من أحدت في أمرنا هذا. ما ليس منه فرد. من أحدت في أمرنا هذا. ما ليس منه فرد وقال عليه الصلاة والسلام. بل كان عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يفتتحها يقول فيها عليه الصلاة والسلام. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فاتركوا عباد الله عنكم بدعة المراسم التي أنتم بها متلبسون والمحدثات التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون وألقوا عباد الله لأمر الله آذانكم وتهروا من دنس البدع إيمانكم وأخلصوا لله أسراركم وإعلانكم واعلموا, واعلموا أن الله بفضله قد أوضح لكم طريق السنة لتسلكوها وحذركم من طريق البدع لتجتنبوها فإن البدع حرام كتابا وسنة وإجماعا والبدع عباد الله البدع هو كل ما يحدثه الناس ويفعلونه من أمور في الدين لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده وإن زعموا أنها تقربهم إلى الله فهي مردودة عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا؟ ما ليس منه فهو رد وإن قال بها أئمة الدين فهو قوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وأصحاب البدع متوعدون بالخسران في أعمالهم لقوله جل وعلا قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فأنشدكم الله عباد الله وأسألكم بالله عباد الله هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه سيد الشهداء هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه سيد الشهداء موسما أم هل فعل سيد هذه الأمة أبو بكر لسيد المرسلين عيدا وموسما كل ذلك بدعة شنيعة وفعلة وضيعة وسنة مخالفة لأحكام الشريعة وتلبيس وظلال وتدليس شيطان وخبال زينه الشيطان لأوليائه وأتباعه فالعاقل عباد الله العاقل من اهتدى واقتدى بآبائه المهتدين وأهل الصلاح والدين وبالضرورة, وبالضرورة إنه لا يأتي آخر هذه الأمة بأهدا مما كان عليه أولها وهذا يتفق عليه جميع أصحاب العقول السليمة كل من كان له عقل سليم وفتح الله بصره في كتاب الله وبصيرته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينكر فإنه لا ينكر أن خير القرون القرون الأول الثلاثة والقرون الأول الثلاثة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولئك القرون الثلاثة يقول الله جل في علاه يقول الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فشتان وشتان شتان بين من زكاهم الله في الفرقان وبين من قبح الله أعمالهم بنص القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم kamil الدين كامل lakum اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام Umar قال عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ايها الناس فقد سنت لكم السنن وفرِضت الفرائض تركتم على الجادة فلا تميلوا بالناس yمينا ولا شمالا أيها الناس لقد سنت اليكم السنن وفرِضت الفرائض وتركتم على الجادة فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالا عباد الله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 يا لله العجب يا لله العجب ان يذلنا الشيطان وكتاب الله بين ايدينا ويا لله العجب ويا لله العجب ان تضلنا الاهواء وسنه رسوله تنادينا فتوبوا إلى الله وانيبوا الى ربكم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم على الجادة إلى يوم الدين أيها الناس يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ومن المعلوم أن المعاصي والذنوب من الأشياء التي يزينها الشيطان للإنسان ولكن الإنسان يعلم يقينا أنها من قبيح الأفعال والأعمال بخلاف البدع بخلاف البدع فإن الشيطان يزينها للإنسان ويراه الإنسان عملا حسنا وذلك قوله جل في علاه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا والشيطان يفرح ويسر بصاحب البدعة ويطمئن على صاحب البدعة أكثر مما يطمئن على صاحب المعصية لأن صاحب المعصية يقترف الذنب والمعصية وهو يستغفر ربه جل وعلا ويتمنى من الله أن يتوب عليه من تلك الذنوب والمعاصي وأما صاحب البدعة فإنه لا يزال مقيما على بدعته وهو مطمئن النفس ومرتاح البال وهو يظن أنه يتقرب بذلك إلى الله فليس له نية في الإقلاع عن ذلك ولا ندم ولا توبة من ذلك الفعل فإياكم وإياكم وإياكم ثم إياكم والبدع فإنها تترك مراسم الدين خاليةً خاوية البدأ والمنكرات والمحدثات في دين الله جل وعلا تترك مراسم الدين خاليةً خاوية لأنه كل ما ابتدى عن ناس شيئاً في دين الله إلا اجتذب الله واقتلع منهم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثر البدع في زماننا ولذلك تكثر البدع وتنتشر وتموت السنن ولا يهتد الناس بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يهتدون بأصحاب الأهواء وأصحاب التزييف والتلبيس والله جل وعلا يحذرنا من ذلك ويقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المظلين الأئمة الذين يظلون الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير هؤلاء الذين اشتد خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم على أمته فإن البدع تترك مراسم الدين خالية خاوية والسكوت عن المنكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية ومن المنقول عن, المن عن الملل والمشهور في الأواخر والأول أن البدع إذا, إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم وأظلم ما بينهم وبين ربهم وانقطعت منهم الرحمات ووقعت فيهم المثلات واستولت الأعداء وانتشر الداء وحلت النقماء وغيظ الماء وذلك لأن البدع عباد الله سوء أدب مع الله جل وعلا وقلة يقين في كتاب الله أنه يهدي للتي هي أقوى وقلة يقين بقو بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم والأدب مع الله إنما هو استسلام واتباع وما عدا ذلك فهو كذب وافتراء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فها نحن عباد الله أرشدناكم وحذرناكم فمن شارك بعد ذلك في هذه المراسم والأعياد والمواسم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم فإنما قد جن على نفسه وجر الوبال عليها وخسر, وخسر في الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عباد الله إن الملبسون والمشوشون الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون لا يقطع لهم دابر في كل مكان وزمان ومنهم من يقول ان هناك في الدين بدعة حسنة وليس هناك في الدين بدعة حسنة كما قال الإمام مالك رحمه الله من قال أو من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد فقد زعم أن محمداً قد خان الرسالة احفظوها احفظوها جيداً من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمداً قد خان الرسالة أما قوله عليه الصلاة والسلام الذي يلبسون به على الناس من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من من أجورهم شيئا ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا فإن معنى قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي من أحيا سنة قد ماتت كما دل عليه سبب الحديث وسبب الحديث يطول ذكره ولكن أنصحكم أن ترجعوا إلى تفسير هذا الحديث قبل أن يلبس عليكم الملبسون فإن السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماتت بعد ذلك ولم يعمل بها الناس فمن أحياها بعد ذلك هذا هو الذي سن في الإسلام سنة حسنة وأما قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه لما أمر الناس أن يجتمعوا على إمام واحد في صلاة التراويح فإنه يقصد المعنى اللغوي وهو أنه أول من جمع الناس على إمام واحد على صلاة التراويح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون أن صلاة الترويح التي جمع عمر عليها الناس على إمام واحد في المسجد لم يأتي بها من عند نفسه وإنما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم والحادثة معلومة والحديث معروف ولم يأتي عمر بها من عند نفسه وأما استعداد الناس في مثل هذه الأيام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما أنزل الله به من سلطان ولم يفعله رسول الله وقد يقولون لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله لأنه متواضع نقول لهم قد يكون ذلك ولكن لماذا لم يفعله الصحابة ل لأنهم متاضعون لماذا لم يفعله الأئمة الأرب لأنهم متاضعون إذا نحن لسن بمتاضعين إذا نحن لن بمتاضعين. اذا زعمنا ان هؤلاء الناس هم المتواضعون فاذا نحن لسنا بمتواضعين اتقوا الله عباد الله اللهم اننا قد بلغنا اللهم اننا قد بلغنا اللهم فاشهد اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يهدينا واياكم الى سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا ارزقنا اجتنابه اللهم من علينا باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم لا تخذلنا يا ربنا بشرك وبدع لا تخذلنا, يا ربنا بشرك وبدع. لا تخذلنا يا ربنا بشرك وبدع اللهم اجعلنا من الذين يحيون سنة نبيك اللهم اجعلنا من الذين يميتون البدع والظلالات اللهم اجمعنا على أمر واحد اللهم اجمعنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اننا لا نبتغي عنهما تحويلا ولا نبتغي عنهما بديلا اللهم ارحمنا بالقران والسنه اللهم لا تضلنا بعد اذ هديتنا يا ربنا لا تضلنا بعد اذ هديتنا يا بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا بالقران العظيم واجمعنا على سنه النبي المصطفى الامين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا يا ربنا كبيرها وصغيرها وجليها وخفيها اللهم اخبر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا يوم البعث والنشور اللهم ارحمنا يوم البعث والنشور اللهم اجعلنا من الذين يولاقون نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين يريدون معه على الحوض يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ أعراضهم في كل مكان وحين وانصرنا على أعداء الدين يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم حرر أرض فلسطين من أياد اليهود والغاصبين اللهم دمرهم اللهم واجعل كيدهم في نحرهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم يعود عليهم اللهم إنهم يمكرون وأنت خير الماكرين يا رب العالمين اللهم إنهم لا يعجزونك الله اللهم إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم اقذي فيهم بعزتك وقهرك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة